استاد علما قدرمن ملما ڈاکٹر شیر علی سیب د جی علمانا وانا ڈیرا دا قدر مولانا مفتی ورکم او ابذر سے اظہار قدرمن ملما حضرت مولانا مفتی ذر سید بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سمحت الأساتذة العلماء الأفاضل وخاصة الشيخ المفضل أستاذ العلماء أسد الإسلام الدكتور الشيخ شير علي شاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أن العلماء لهم فضل خاص وميزة في الشريعة الإسلامية ولأجل هذا أخص ببعض كلامي كتلميذ صغير وكمجاهد ومهاجر في سبيل الله تعالى فأولا أقول لكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا في أرض الهجرة وديار الجهاد وديار العز وديار الكرامة أنا كمتمثل من المهاجرين ومن الأنصار وخاصة من الإخوة الوزبك والتاجيك الذين هاجروا في سبيل الله والذين بدأوا هذا القتال وبدأوا هذا الجهاد وبدأوا الثورة الإسلامية في باكستان عندما كان الناس يخالفونهم وعندما كان الناس يعاندونهم وعندما كان الناس مخالفين لهم ولكنهم بفضل الله تعالى وبمنه وكرمه بدوا هذا الجهاد المبارك الذي ترون ثمراته والذي ترون نتائجه اليوم أمامكم وأمام أعينكم ولكن المجاهد الحقيقي الذي وصفه الله تعالى في قوله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم عندما بدأنا نحن هذا الجهاد في السنة 2004 و16 مارس والأستاذ عنده خبر بهذا الناس كانوا يلوموننا والناس كانوا يعترضون على عملنا والناس كانوا يخالقوننا على هذا ولكننا مع ذلك أطال الله عمر أميرنا محمد طاهر فاروق وعمر أميرنا بيت الله حفظهم الله تعالى جميعا نحن بدأنا بسعي الأنصار والمهاجرين هذا الجهاد وإنكم ترون اليوم تمراته وبركاته وإن هذا القوم قوم المسعود وقوم وزير الذين بدوا هذا الجهاد نشكرهم ونشكر متاعهم ونشكر جهودهم هذا القوم الذي لا يُحسب ت قومٍ كبير في القوم البشتون ولكن اليوم أكثر قرابة أربعمائة فدائي قرابة أربعمائة استشهادي الله عز وجل يختار من هذا القوم الصغير ومن هذا القوم الذي يسكن وراء الجبال ومن هذا القوم الذي يسكن وراء الوديان ومن هذا القوم الفقير الله عز وجل يختار وانتخف dessفا قرابة أربع سمائة استشهادي وهذا غير أولئك الشهداء الذين يختلون في أفغانستان والذين يختلون في باكستان فبورك لكم أيها المطعود وأيها الوزير فيا أيها العلماء أقول لكم شيئا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تغضبوا من هذا الكلام الذي أقول لكم عنه اليوم فقد تكلمت مع هذا الشعب كثيرا وقد تكلمت مع هذا القوم البشتوني كثيرا ولكني أريد اليوم أن أتكلم مع القوم العلماء مع أهل العلم أيها العلماء ارحموا على المجاهدين ارحموا على المجاهدين ارحموا على الشهداء ارحموا على العتام والأرامل والفقراء ارحموا أيها الأساس نحن سلعملتكم نحن سمعنا خطباتكم نحن سمعنا دعواتكم وسمعنا نصائحكم وسمعنا فضائل الجهاد وسمعنا فضائل الهجرة وسمعنا مسائل القتال في سبيل الله فخرجنا مجاهدين وخرجنا مقاتلين وخرجنا معاجرين في سبيل الله تعالى. فلا تتركوننا اليوم فريستا للعاضفين ولا تتركوننا اليوم طيدا للكافرين والمنافقين ارحموا على المجاهدين أيها العلماء ارحموا على المجاهدين هؤلاء الشهداء والشهيدات التي وقعنا في المسجد الأحمر في المسجد هؤلاء يوم القيامة يأخذون من يأخذون من جيوبنا يأخذون يوم القيامة من جيوبنا وماذا تجيبون عند الله وماذا تجيبون عند الله وهل أنتم مستعدون للحساب والكتاب يوم يقوم الناس لرب العالمين وهل نعمge؟ وهل أنت تستطيع أن تجيب عند الله يوم يقوم القوموالما برد العالمين؟ وهل أنت تستطيع أن تجيب عن خيانة المناخقين? وهل أنت تستطيع أن تجيب عن خيانة الكفرى? وعن الحكام? وعن خيانة البرلمانيين؟ وعن خيانة مجلس الشواء اذين يحكمون على الشعب ويقتلون المجاهدين؟ كيف نحاسب عند الله؟ كيف نقوم كيف كيف نقوم امام الامام رب العالمين هل نحن جوابنا وهل نحن جهزنا حسابه بارك الله في الشيخ بارك الله في عمر الشيخ بارك الله في عمر الشيخ قد كان معنا المثي نظام الدين الشامضي رحمه الله وقد كان استاذا ولكن نبي نحن المجاهدين أصبحنا كاليتامة لا يأتي هنا شيخ كبير ولا يأتي هنا شيخ جليل ولا يأتي هنا علماء ولا يصلحون المجاهدين ولا يربون المجاهدين يأتي شيخنا أمامنا وهو مريض عندما كان القتال في ديليل في مسعود جاء الشيخ عندنا وهو شيخ ضعيف شيخ عمره كبير فلماذا لا يأتي الشباب فلماذا لا يأتي الشباب من العلماء في هذا الجهاد لماذا أنتم تتركون هذا الجهاد لأولئك الذين لا يعرفون من العلم شيئا لا يعرفون من الشريعة شيئا هم لا يعرفون الفرق بين الحدود والتعزير هم لا يعرفون الفرق بين الحدود والقصاص وأنتن تشتغلون في ما بين الصطير والحواشي وتنزيل و. وت... تنظرون إلينا كالأجانب ألسنا نحن المسلمين ألسنا نحن المسلمات ألسنا نحن إخوانكم وأخواتكم ألسنا نحن المهاجرين والمهاجرات في سبيل الله فلماذا هؤلاء العلماء لا يتكلمون فلماذا هؤلاء العلماء لا يمتطون بكلمة حق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الجهاد خلواً خضراً ما قطر القطر من السماء وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم أي العلماء ليس هذا بزمان الجهاد فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد قال قائل أو أحد يقول ذلك يا رسول الله قال نعم من لعنه الله من معنه الله والملائكة والناس أجمعون يقالب الجهاد ويتكلم ضد المجاهدين ويتكلم ضد المهاجرين فأين, فأين العلماء فأين أنتم أيها العلماء لماذا أنتم لا تقومون كما يقوم هذا الفدن لماذا أنتم لا تتكلمون لماذا لا تستعملون حضركم ونستعمل نحن دماءنا إخواننا الصغار شبابنا الصغار عمره ستة عشرة سنة خمسة عشرة يربط على جسمه وعلى صدره هذا البارود ويفجر نفسه على الجيش الباكستاني الملعون الخبيث فعنتم أيها العلماء لماذا لا تتكلمون لماذا لا تتكلمون كما يتكلمش كما يتكلم هؤلاء تياطين الحكومة للباطل لماذا لا يتكلم العلماء للحق ولا يصرح العلماء للحق ولا يوضح العلماء للحق كما يتكلم الشياطين الباطل لماذا هذا هو شكوايا هذا هو جراحتي منذ خمس سنوات منذ خمس سنوات نحن بدأنا هذا الجهاد فنسأل الله تعالى أيها العلماء كونوا معنا كونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا الفداء الذي يعرف فقط الكلمة سطرا واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكلمة ولا يعرف ترجمتها. ولكنه يذهب ويقتل. ويقتل الاعداء باستشهاد نفسه. فانتم العلماء يا سادة الامة يا رؤساء الامة يا قادة الامة. لماذا انتم لا تقومون مش لما يقوم وأنت تعرف القرآن وأنت تعلم الكتاب والسنة وأنت تعلم الشريعة وأنت تعلم نكات ودقائق الشريعة فلماذا لا يتقدم العلماء كما يتقدم هذا الشاب الذي يعرف الكلمة فقط ولا يعرف حتى ترجمته فيا أيها العلماء لعل كلامي لكم شديد ولكن الحق دائما مر والحق دائما شديد ولا أطلب العفو منكم في هذا المجال لماذا؟ لأننا نمنا كثيرا وكثيرا قرنا واحدا بعد سقوط الخلافة العثمانية وهذا يكفي لكم ولي ألا يكفي لنا هذا النوم الذي نحن ننام منذ قرن كامل بعد سقوط الخلافة العثمانية هذا يكفي لنا باش تسال وتهراق في سبيل الله لا نشتفي منكم ولكن يوم القيامة أنتم تسألون وأنا أسأل عند الله عن هذه الآية الذي يقول فيه الله تعالى يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال ونسأل أنا أسأل وأنتم تسألون عند الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين حرد المؤمنين على القتال حرد المؤمنين على الجهاد أنا أيضا كنت مدرسا كأمثالكم ولكن بفضل الله تعالى أصبحت مهاجرا ومجاهدا في سبيل الله أسأل الله تعالى أن تدعوا لي ولإخواني بالصباة والاستقامة في سبيل الله خرجنا طالبين للشهادة والله تعبنا والله تضيقنا من هذه الدنيا من هذه الغيانة والنفاة من سكوت أهل الحق تعبنا كثيرا فقط لاجل عداء هذه المسؤولية تكلم أمامكم وإلا أنا تلميذ صغير عمري أيضا صغير وتجربتي أيضا قليلا ولكن فقط لأجل أداء المسؤولية أتكلم أما مصر فلا تحزنوا منا نحن المهاجرين قد تركنا كل شيء قد تركنا ديارنا وقد تركنا أوصاننا وقد تركنا آبائنا وامحاتنا منذ عشر سنوات منذ خمس عشر سنة فينا إخوة لا يستطيع تكلم بالتلفون مع أمه ومع أبيه ومع, أبيه ومع, أبيه ومع أخيه ومع أخته هؤلاء الناس سيكونون شهداء على أولئك الناس الذين لا يتكلمون بالحق والذين يكتمون العلم سيكونون مشكلة كبيرة يوم القيامة لأولئك الناس فلأجل هذا أقول لكم أنا أيضا عندي أم وأب أنا أيضا عندي أهل وولد أنا أيضا عندي أمنية للحياة وأريد أن أعيش ولكن لأجل الإسلام أريد أن أموت أريد أن أموت لتحيى أمتي لتستيقظ الأمة وليستيقظ أهل العلم أريد أن أموت في سبيل الله فادعوا لي ولإخواني أن نموت في سبيل الله ماذا نفعل في هذه الدنيا؟ ننظر إخواننا وأخواتنا في سجون أبو غريت وفي سجون شبرغان وفي سجون غوان ماذا يحصل بهم فلأجل هذا يا أهل العلم يا أهل الحق يا ساتذة يا قادة الأمة يا رؤساء الملة المحمدية ارحموا على المجاهدين تكلموا في موضوع الاشتشهاديين أخبر الأمة بأن هذا العمل كما ذكر الشيخ الله يحفظه ويبارك في عمره وفي عمر جميع الغلماء وفي عمر جميع المجاهدين أخبروا للناس حقيقة الجهاد الباكستاني كما أنتم أخبرتم حقيقة الجهاد الأفغاني بارك الله فيكم وفينا جميعا أخبر اليوم للناس اليوم حقيقة الجهاد الباكستاني كفانا وإياكم المصلحة والحكمة بس يكفي هذه الحكمة والمصلحة والثياثة الثياثة الخبيثة لا نقبلها أبدا قول الحق ولو كان مرا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء حمزة ورجل ورجل أمام إمام جائر وأمر أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقتله أو كما قال عليه السلام ألا تريدون أن تكونوا سيد الشهداء يا أهل العلم ألا تريدون أن تكونوا مع, الصف مع سيدنا حمد رضي الله عنه ألا تريدون هذا وماذا تريدون في هذه الدنيا غير هذا لو أنت تكون سيد الشهداء فأنا أفرح بهذا والأمة سأفرح بهذا وأسأل الله تعالى أن يكون أستاذنا المبتن ذام الدين شامزي رحمه الله من سيد الشهداء وأسأل الله تعالى أن تكونوا أيضاً أنتم منه قلبي يحترق ولكن الوقت قليلاً قلبي يحترق منذ خمس سنوات كنت أنتظر هذه الفرصة واليوم وجدتها فقد بنت أناامكم والله لاخاف لا في الله لومة لام لا خاف في الله لومة لام ولو تون ولو تسبله وتتمون لا نخاف في الله لومة لاائنا فقد بدنا هذا ال الجهاذ بدمائنا وهدائنا وأثامنا وأرانجنا وففرائنا وبالإهين وبالفذائين. هذا الجهاد الباكستاني بعد الجهاد الأفغاني أمانة على آناقكم أيها العلماء الجهاد الباكستاني أخبروا للناس حقيقة هذا الجهاد أخبروا للناس ما هي هذا الجهاد أخبروا للناس هؤلاء الحركة التي تمشي اليوم تحريك إسلام طالبان باكستان هذه الحركة تطيع أمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد حسبه الله لا فرق بين الجهاد الأفغاني والجهاد الباكستاني كارزي لعنة الله عليه لم يظلم كما ظلم فرويس لعنة الله عليه وقاتله الله أذله الله وخذله الله ومن معه بالقول والعمل هؤلاء الجيش الباكستاني ظلم أشد الظلم على الشعب المسلم على الشعب الباكستاني وعلى الأنصار والمهاجرين قتل قتلا عاما في المسجد الأحمر في لا المسجد هل الكرديف على هذا لا فرق بين الكلب الأحمر والأسود كله في ماهيته كلب واقتلوا الكلب أي من كان اقتلوا هؤلاء الكلاب كلاب ضد الإسلام كلاب يريدون أن يصهموا على الإسلام والمسلمين كلاب يريدون يصيد المجاهدين ويقتلوا العنصار والمهاجرين اقتلوا هؤلاء الكلاب وكونوا مع المجاهدين في هذا القتال أيها العلماء أطلب العفو عنكم لشدة كلامه ولا أطلب العفو عنكم للحق أبدا نعم لشدة أسلوبي ولشدة كلامي أطلب العفو منكم فإنكم ساتذتي وأنا تلميذكم أنتم كبار وأنا صغير ولكن والله لن أطلب العفو منكم عن الحق بعض الناس لا يريدون سماعكم لا أطلب العفو عن هذا أنا جراحتي هذا وجراحة المهاجرين هذا وجراحة الأنصار هذا يأتي الشباب إلي ويسألونني أيها المفتي أيها الملة قل لي هؤلاء العلماء كانوا يقولون لنا الجهاد والجهاد ولكن نحن بدان الجهاد وفي المعرفة نحن كلنا شبان لا نعرف القرآن ولا الحديث فأين العلماء فماذا أجيب ما عندي جواب في كل سنة تقريبا أكثر من ألف علماء يتخرجون من المدارس ولكن امشي للمعركة ربما تجد عالما واحدا مناسبا للمجاهدين واحد فلأجل هذا أيها العلماء ألتمس منكم أرجو منكم أن تكونوا مع المجاهدين تكونوا مع المقاتلين في القتال وحردوا تلامذتكم في جانعاتكم وفي متاجدكم وفي مدارسكم أكتفي بهذا الكلام وأسأل الله تعالى أن يتقبلني وإياكم في عداد الصالحين وفي عداد الشهداء وأسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا ويتقبل أقوالنا ويجعلها من الصالحات الباقيات وأسأل الله تعالى أن يكون العلماء تاج رؤوسنا وأن يكون العلماء أسافرتنا في القتال كما كانوا أسافرتنا في الدرس رحم الله عبدا قال آمين رحم الله عبدا قال آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم